الحمد لله الحمد لله الذي أثنى على نفسه العليتي بنعتي الحكيم فقال جل في علاه والله هو العزيز الحكيم وهو العليم الحكيم في نظائر له كما نوها بالمنزل منه كتابا بذات النعتي وذلك غاية التوسيم فقال تعالى في صدر صورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم وأشهد بالحائز من هذا الوصف بحسب اللطف لطف الله الكريم الوهاب فقال في الكتاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وذلك ما اكتره العظيم فهو قد أوفى على الغاية في الباب وصلاة ربي وسلامه على الناصق بالحكمة والمسدد بالعصمة والمبعوث رحمة صلى الله عليه وعلى آله والقائل فيما صحى عنه من يرد الله به خيرا يوفقه في الدين ومن جعله الله مثالا للربانيين وعنون برنامجه الإصلاحية في التزكية بقوله كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون والرباني الحكيم العليم الحليم الربانيون الحلماء الحكماء والعلماء والعلم صرت الحكمة إذ لا يدخل إلى الحكمة من باب الجهل والحلم خلقها وزينتها إذ لا يدخل إليها من باب الخرق والسفاة وجهال وقد جعل الحق تبارك وتعالى من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الحكمة وامتنع لنا بذلك في قوله والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وبمقتضى ذلك كان صلى الله عليه وسلم على آله أول المستنبطين وأعظم المتدبرين لهذا الكتاب فقد اجتهد صلى الله عليه وسلم في البيان كما وكل إليه وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكر اجتهد صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم واجتهد الصحامة بحضرته فأقر وأشاد وصحح وأفاد صلى الله عليه وسلم حتى استوى منهاج الاجتهاد من يده على تمام المراد صلى الله عليه في الأولين والآخرين وفي الملأة الأعلى إلى يوم الدي وبعد فوحي الحضور الكرام بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية من عند الله مباركة طيبة من شارقة المجد لا غربت سمسو ضيائها وسنائها في رحاب بيتي بيتي من بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بيوت غفعت في وشرفت باضافته ووُصِلَت بضيافتي في دار الله المرتدها والوافدي عليه فيها نُزُلاً عنده هناك كلما غدا او راح كما صح عن سيدنا محمد النبي فلاح الله عليه وعلى اله وما كانت هذه البيوت لتُرفَع وتُشَرَّف وتُوصَل إلا لكونها موارد للذكر فبذكره وفعت وشرفت هذا الذكر الذي هو المدخل للنور المخلص من الظلم الثلاثة ظلمة الوهم عقيدة وظلمة الظلم بتجاوز الحدود وظلمة الإتم في تلويت الإناء بألوان الزير والافتتال حول هذا الذكر نجتمع ويتجدد لقاؤنا وباستمرار حول الذكر المحي فذلك يوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدريم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاهه من عبادنا الذكر إذن روح لا حيات لنا بدونه ونور لا بصر لنا نعرف مواقع أقدامنا على صراط الله خارج فضاء والذكر هذه المرة المقترح من ناديكم الأغر ومنتداكم الأبر ذكر في صحبة إمام من أئمة الرشاد وأعلم من أعلام الهدى والسداد إنه الإمام المطلبي الأبي الشافعي الألمعي القرشي والسني عليه رحمة الله ورضوانه والغرض من اجتماعنا حول هذا النجم هو أن نمعن النظر في سفر نفيس مثل محمد من إدريس لقينة تلمد عليه في أمور من أمر الدين عظيمة وننظره ويقعد لقوانين الاجتنباط وأصول الفاهم في الكتاب ويضع الضوابط خشية الانفراط إلى تسيوب يفضي إلى شرود أو تعصب ينتهي إلى جهود رحم الله الإمام محمد بن إدريس القرسي المضطرف في صحبة هذا النجم الذي عرف أو عرفه الذين يعرفونه ووصفوه بأنه كالشمس للدنيا والعافية للناس وهل من هذين خلف لهما من خلف أو منهما من عوض هل يجد الناس مثل نور الشمس لمعاشهم ومثل عافية في أبدانهم في صحه هل يجدون شفاءا ونورا يكتمل به في معاشهم والتهيؤ الى الكمال المسعد والمخلد في الاخره رجاءا هل يجدون لانه اولئك الائمه فعلا كانوا شمسا للمهتدين وكانوا الشفاء للمعللين بشرط الانتساب من أجل الاقتباس لابد من التماس بمدّ اليادي إلى هذه الأهوان من من كمال الممتّل في هؤلاء الرجال الغرض إذن وفاء وإحياء وفاء لهذه القمة لتألقها في سماء العطاء في تاريخنا والامتداد الذي لا يجاد يرتقي هؤلاء الذين جددوا الأمة دينها والذين زرعوا الروح وانفقوا في تقافتنا تسديد وترسيد وإحياءً لما ينبغي إحياءه لتسحيح المسار والوقف على كمال الأنظار فيما ينبغي أن يجلى من أنوار وأسرار في أصول الشريعة وفروية إمام محمد بن إدريس رجل تخرج في مدرسة مدرسة الرأي والأتر وخبر واقعه مرتين في العسر وفي اليسر في المنشط وفي المكرى مع القمة والقاعدة فجاء بفقه فريد ورسول أفرد وأبيض جاء بفقه هو في حقيقته مزيج تناغمت عناصره وتناسبت أجزاؤه وقسماته ليصاغ منه جمال في منهج استنباط والاكتباس وقانون للنظر في معاني الكتاب ومعاني الآثار سواء منها ما يرجع لقواعد التريح عند ظاهر التعارض لتسويتي وما يرجع منها لما يسمى من شخ الكتاب ومن سوخه وما يرجع منها لدفع ما قد يتوحمه الضعيف في توتيق الآثار من اختلاط والتطام بين متوني المتون المأثورة بين يدي تدبرنا للرسالة والتي كان يحرس الشافي على الكتاب ويعرفت من بعد باسم الرسالة إشارة إلى ما جمعت وضمت ونظمت لأن اسم الكتاب يطلقوا عليها أوفى بإبراز محاسينها من اسم الرسالة الجمع في معناه الضم على نسق وفي معناه الكمال المتشق فلا يقال كتب إلا إذا جمع ونظم ولا يقال كتب في اللغة الفصحة إلا إذا رسخ ما ينبغي لي ورسخ كل مكتوب حقيقة باسم ولا كل مستور جديرا بأن يوصف بهذا النعش المستطاب بين يدي نظرنا في هذه الرسالة إن شاء الله مستعينة بالله في على الأبوابها وفصولها ومحاولها الكبرى وطريقة الإبام في تقديم هذه الأصول وفي توسيمها وفي التمثيل لها حتى ترسخ وتتضح وفي ما نحاه من نسقها الفريد بدءا بالبيان وانتهاءا وانتهاءا بالاصول الاخرى التي بها التمام كاسليج دياد واسيل كياس وهي والله يضحكوا من ذلك نبينا يد ذلك لمذهن ترجمه تعرفنا تقربنا من هذا العالم الفت لابن محمد بن ادريس ترجمه مقتضبه موجزه لا تضيق هامش النظر في الرساله وأيضاً من بعدها ترجمة أخرى معرفة بالرسالة وكيمتها ودواعي تأليفها ومضامينها المجملة وطريقة الإمام فيها وكيف بدأت إلى أي صيغة إن انتهت بدأت بالعراق وكيف انتهت في مصر وشيء مما يتعلق بالأثر المسند إليها وما بقي من سندها إلى اليوم وآية الربيع بن سليمان المراضي والنسخ التي اعتمد في ذلك هو الوحلوجي الإجاز لننتقل بعد ذلك إلى ما له الاجتماع وهو النظر بتفصيل الممكن في هذه الرسالة لنقف بها وفيها على اللغة الشافعي وعمق نظره ودقة استنماطاته وخصوصياته في فهم آية الكتاب وهذا الكم الهائل المنسجم من الآيات والأحاديث التي أوردها لتأصيل الأصول وتقييد القواهي والنبدأ بتعريف متوارد الإمام المطالب أولا لن نستطيع أن نحصر ونحصر ونصنف وأنلف في ترجمته الإمام سواء في ذلك الذين أفردوه مناقبه وفضائله أو الذين أدرزوه ضمن أعلام مماثلة له ومقاربة أو, أو فائق ولكن اكتفي بذلك والتمسيلي لذلك ممن أفرضه في المناقب ويقول الحافظ بن حجر إنه أول من جمى في فضائل الشفيعي ومناقبه هو داود بن علي الظاهري صاحب مدهب المسؤول ومدحه أيام مدح الذي نظر فيه إليه واحترامه للأتر ودفاعه عن السنة وظاهرها ومكانه لقومه من ناصر الحديث ثم تلاه بعد ذلك المالكي البوشنجي في كتابه مناقب الشافعي ماذا أعطلوا ليزلوا مفقودا ثم بعد ذلك ابن أبي حاتم الرازي الإمام إمام الجرح والتأديل هو مناقب الإمام الشافعي ثم الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب المستدرك كتاب في مناقب الشافعي ثم وفخر الدين الرازيب ويقول الحافظ بن حجر إنه لم يجي إلى حصره من جاهد على ما كتبه البياقي ومن في مناقب الشافي حتى قال كتبت فتعبت وقال ومن أرد أن يزيد على ما قال بياقي تعب وقع في تعب ولم يحقق الغرب <تصفيق> ثم ممن خصص الشافئي بدرجة ممساعد من حافظ المحضر الشافئي صاحب الفتح الباري في كتاب اسمه التوالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس ثم ممن أدرجه مع أئمة حافظ بن صاحب التمهيد هو مالكي كتاب الانتقاء في فضائي الأئمة ثم من الأندلسين قاضي شهبة فرضه في في مناقب الشافي والذين أدرجوه أيضا في التاريخ الخاص طبقات النحا لإمامته في اللغة وفي طبقات الأدباء معجم الأدباء للحموي يقود الحموي ومن أدرجه في طبقات الفقهاء بقات الحنابلة متى بقات الشوآن في الشافعيه اللي بيشوفوا غيرها وفي التاريخ العام تاريخ ذهبي سيرا عليه من بناء نهائي من الكثير تاريخ بغداد الخصيب وقد أعجبني تصدير الحافظ الذهبي لترمتي محمد بن إدريس دي الله وعنه وأرضاه بقوله الإمام فقه الملة وناصر السنة وعالم العصر محمد بن إدريس لأود من أن نصير نبغي للمتعرف إليه ومتعرفه أن يقف عليه وأن كل التعرف عليه يدفها للطلع عليه وذي لا تعرفوا لغة فصيحة قال تعرف على إلا بتضمين معنى الطلع على هذه تجري في لغة الصحفة ليوم لا أصلا أن اللغة لا تخذ قياسا كما قال سبوية وغيرة سيكون في الشافعي في التعبير وفي الأنفاظ وخصوصا يا جوهر دافي اسلوب الرساله متنا ونظما واعرابا وصربة. لابد من بيان ما هي رئني شبتي او نسبه ونشبتي ومشيخاتي من محناتي ومصنفاتي ثم نهايته كما هي نهايته كل حي إنك ميت وإنهم ميتون لا خلف في كنية الإمام واسمه ونسبه وأنه أبو عبد الله سيد محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان ابن شافح وإلى هذا الجد الثالث ينتسب فنقول الشافح ثم نزيد في نسبه المطالب نسبتنا إلى المطالب ابن عبد المناف فهو يلتقي في عمود النسب النبوي مع رسول الله في عبد المناف والمطالب هذا ينسب إليه الفتر المطالب ابن عبد المناف أخه هاشن هذا هاشم أبو عبد المطالب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو إليه أضيف بوصف عبد إذ مات في غزة وترك زوجه بالمدينة إذ صهر إلى أهلها وولده هاشم وولده المطالب أفواً وأولده شيبة الحمد أفواً وأولده شيبة الحمد شيبة الحمد اسمه لعبد المطالب فأصبح في كفالة المطالب هذا الملدي ينسبه إليه الشافي إذا عندهم كل يتيم كفل من أحد نسب إليه العبد في جاهلية قال عبد المطالب لأنه تربى في حجره ولعبدك الخادم او الولد المطاف من فكان إذا رأاه أهل مكة قالوا على عبد المطلب يعني المكفور منه ليتمهي وفقد والدي هناك ما تبي غزة حتى نصيبت غزة إليه فقالوا هاشم غزة وغسة هاشم وهو غزة المولدي الصحيح ومن نسبه إلى عسقلان فإنما أراد نسبته إلى الحاضرة بدل البادية لأن غزة في ضواحي عسقلان لم يدب ترسح أو أقل من ذلك والعسقلان كلاهما في جنوب فلسطين لا على البحر لا دي داخل غزة عسقلان على البحر وأخطأ من نسبه اشبه مولده الى اليمن اللهم الا ان يكون مراده بيانه اشليم جهه امه او موطنه الذي نشا فيه الى القبيله لان قبيله من الاجد رحل بعضهم الى الحجاز وتحديدا الى حيث شعب الخيف ضواحي مكه فنجلوا هناك من قبائل الاجد وهم اخواله مات والده وهدون السنتين نشأ يتيماً إذن وخافت أمه أن يضيع نسبه بغزة سنسبه وأصوله قالت هذا الأرفق به وكان حالوه من الفقر والفقري من سنذكره بعد قليل فنقلته أو نقله أمه على هذه إلى حيث اخواله الاجدين هنا في مكه دي هناك زمانا الى زمانيه من الشباب يتردد على باديه قبائل يهودين وذلك حفظ من اشعارهم وروى من ادبهم ما جعله من افصح القراشين اللي بيقولوا افصحهم في زمانه بشهادتي الايمانه الذين الذين تحت المدح عليها كما اعرفوا وكان في البدايه اني بعد ان حفظت القران في سن السابعه قد ادل على شغولي دين مشاع في حافظه حفظت في السابعه ثم راما الى جهه تحصيل هذا الشعر في هذه الجهات حتى ومع فعلا مرجع لشعر الهذليين وبشهادتي اعلم من علم اللغه قال اسماعيل صححت اشعار الهذليين الشافعي من لفظه يقول الشافعي ما من الله عليه بالرجل نقلني من الشعر والفخر إلى حيث الذخر كنت أنشد الشعر في البادية أو أنشد الشعر في البادية وأضرب بصوتي على عقبي فرأني رجل فقال من؟ مما؟ مما أنشي؟ قال أنا المطالبي القراشي قال مطالبي تترك الفقه تاخذ في طريق الشعر ما كان ليه تفقه تعلو تفقه تعلو قال فنان ثاني والله بكلمتي في شطر المسجد الحرام في المجلس كمفكي مكهدا مسلم من خالد الزنجي. سكان زنجي و اللي ما يكون زنجيني يعني سوكان ابيض ولكنه شبه زنجي منقط قال فأخذته فتلمت عليه وأعجب به غاية لدرجة أنه أهله لأن يفتي وهو في السابع من أموره قال وآن الأوان يرمو الطالبي لأن تجلس قال وكتبت من علم سفيان بن عيين وكان المرجع في التفسير في مدرسة في مكة قال الشيء وكان تعوزني الاوراق فاكتب على اكتاف عظام الاكتاف كما كانت قد في عهد رسول الله صلى الظهور من الديوان تعرفون الديوان اللي يدوسوا دير الوثائق ومروقي وغيره على وجوه الورق وظهر الورق كما هو الان يعني لا يكتب على ظهر الورق فقال استوهب منه أسألوا أتوسلوا لإحتياؤوا سيّني هذه الأولاق التي انتهى العمل بها ليبقى لأكتب على ظهرها في فراغي وبياضي ما أستعينوا بي ويذكروا هذا شيء يعذروني إذا كنت يعني لنترجم أولي الرجال لا ينبغي أن, أن تبنى بالسكل التي مر بها نستحضروا قال كنت لا ما أعطيه أوه. لمهلمي لأول فاتفكت معه على أن أنوب عنه في تقين الأطفال عند غيابه ما كان أعلمه فقابل ذلك مني كنت حين, حين يخرج أحرسهم وألقنهم ما كان قد عرفوا مني أنهم ما ينسون وكنت استحضروا كل شيء ففرح بي وأبقاني على لما أحس الإمام بن إدريس بأن له شغفاً لاستكمال العلم واستزادتي واستزادتي منه وأن حصل من علم مكة وفقه بن زريج الذي انتهى إليه من طريق هذا الرجل مسلم بن خالد الزنجي ومن رجل آخر يسمى بن أبي رواد وهو أعلمه مفقه بن زريج زريج انتهي علم عطاء مفتي مكة وإمام وعلي فوصل هذا العلم الإمام الشافعي من طريق هؤلاء الرجال نظر إلى المدينة وانتهى إليه ترامى إلى وجود الإمام مالك بن أنس الأصباحي المدني مالك النجم جهادة الشافعي إذا ذكر الحديث أو ذكر الرجال فمالك النجم لم يريد مبسى في الندب الإمام مالك بدون وساطة لأنه ألم ألم شرط الإمام مالك وهيبة الإمام مالك فتوسل لذلك بوالي مكة فكتب كتاب الإمام مالك وقيل أنه أرسل معه ومن جهته من؟ قدمه الإمام مالك فإنما وصل الباب استأذن فخرجت جارية الإمام مالك ماذا تريد إذا كنت تريد شيئا فاكتبه ليجيأك الزواب وكتابه فقال أنا لو إنما والي, والي, والي السلطان أو والي معي فخرج الإمام مالك فأخذ قدم له إن هذا الإمام فحرف منها أن إمام محمد بن يريد أن يتثل مدالة فقال يا سبحان الله ما في حتاج العلم إلى رساكل أني جئني وفتني هذه الرساكل فكانت أول كلمة سمعها وقالت أثارت مخاوف هذه الكلمة ترحل وصائت تريد أن تصل إلى إمام الكلمة تقدم الوصائح ثم قبله وقال له جئ بمن يقرأ لك الموطأ لأسرح لك فقال أتأذن لي أن أقرأه أنا يديك فقرأه فسامعه واتمل من فصحتي فسر به وقال يكون لك شأنا إذا تجنب المحارب ونطبع إلى هذه الفراسة من مالك في شافع والتي سنرى لحناء يتكرر مع وقي من الجراح في العراق حين شكاله الجافعي عدم استعابه الكثير حفظا رغم سابق في الحفظ ولكن يريد ترجلت العلم ونظمها شعرا فقال شكوت إلى وقي تمنى الجراح سوء حفظي فأرسدني إلى ترك المعاصي وقال ابني إن العلم نور ونر الله لا يعطى أو يؤتى لعاصم لازم الشافعي مالكا رحمهم الله رضي عنهما إلى أن مات مالك سنة تسين وسبين ومئة يعني آخر سنة من تمامي مئة وتماني فظل شافي الونه كثير ترددوا الى المسجد الحرام وقد انتقل ليله الى مكة كما في روايه واخذ يقدم بعض الدروس في المسجد الحرام ولكن كله تجشيد وحاجته الى ان يستعين بالاسباب جعلته يقدم هذه الطلبه بامنه وقد استقضى في اليمن وقيت به قاضي في يمن من العلماء قال فصحبني معه وكلفه ببعض أمال الحسبان فكان من استافعي أن قام بما يملي عليه الوازم في هذه الولاية ولم يكن قاضياً كما قرره بعضهم في طرشبج أبداً فكان أن أثار غضب والي هناك. وحصلت فتنة الطالبيين أو المسمات بفتنة الهلويين اقترنت بما حصل من الإمام الشافعي رحمه الله من نفرة بينه وبين الوالي فكتب إلى الخليفة يقوله بخصوص الفتنة إن الطالبيين قد حصل من وكيت وكيت وإن هنا رجلاً بالسم المطلبي أو ينسبه المطلبي وإن بقى عمركم هنا بسلامه اقتضي إزالته من اليمن،, من اليمن فكان هذا تدبيرهم وكان تدبير الله وراء ذلك بمراد فوق ذلك دعي اختيارك لاختياره فإنه عن اختيارك وبهذا يرحل محمد بن من, من اليمن من الأزد وقد كانت فرصة هناك ليأخذ على بعض أعلامها من المطرف من المازن الصمعاني هذا من شيوخه في اليمن رحل أو رحل إلى بغداد مكبلا مع هؤلاء الذين أخذوا بدعوة تارة ولكن شفع له أحد الذين عرفوا وتبين لهارون الرشيد أنه ليس على مذهبه من حواره ومن رسالته التي أعتقد رسالته لعبد الرحمن بن, بن مهدي الإمام مجمع لجلالته والتي هي هذه الرسالة في صورته البغدادية رسالة قديمة كما يقولون والتي بعت إليها بطلب منه يسأله عن أصول في الأصول وما كانت تمت أصول قبل ذي سالة هذه باكورة الأصول كما يقول باكورة الهلم علم قوانين الازتنباط لعل هذا هو السبب في كون الذين وقفوا على رسالة عرفوا أنه لسا من أجيه طالبيين ولا على من أجيه الشيعة وإن كان يظهر حبه لآل البيت إذ هو منهم يفيون كانوا على الاقل هذا من تمكوري قرابتي من القريب مع مطالبين بحب اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب يهدوكم من اعمل ويحبوني لحب الله واحب قرابتي لحبي اللهم صل على محمد وآله وصحبه الاخلاص احلام الايمان ووجدها فرصة في بغداد ليتلقى فقه الأناف أن أئمتها وقيع بن جراح بن أولية من شلوخ من البخاري ومحمد من الحسن الشيباني الذي قال من الشافح حفظت من فقه بعنفة من وقربعير حامل ماهر جاتي. إذن الإمام محمد بن إدريس سياء فقه أولئي الأحناف اللي كانوا سمع مدرسة الرأي كانوا يتوسعوني في الرأي وسنقف على معنى الرأي هنا حين نقارب مدرسة الآتر تشبع أي ما تشبع ثم رجعا الى بلديه مكه يسمى مفتيين في العرب ثم بعدها وكان ذلك السنه الذي دخل فيها الى بغداد هي سنه 1482 اول وقتمه كان يما 95 و وبعدها 98 و100 الرحيل إلى مصر قرار الأخير الذي ارتضاه لأسباب الكثير رحيله من مغداد الدخلة الثانية التي دخل دخل أولو تألما ثم دخل في مرة تانية مناظرا للأحناف ومحاججا عن الآثار ووقفا للمرسان لمن يرى خلافة رأيه لا ملعنف ولكن بالحجة والمرأة فظهر خلافة أبي حنيفة بل وخلافة مالك في بلازه في بين المتشددين في مدهبه المتبسكين طبعا لن يجد المقامة الكريمة هنا ببغداد قد مجد تاني أولا فقرر أن يخرج من هناك إلى حيث ما رجحه هو العلم بالماء في طيس أصفار ومن شائره التي كنا نحفظه قديما تغرب عن الأوطان في طلب العلام وسافر في, في السفار خمس فوائد تفرج هم اقتساب معي وعلم وآداب وصحبة ماجد خمس فوائد في السفار قصر عن الأصفار قد لغاشي الناذرة ففي وليس في الأسفار أي السفار مصدر الشماعي لسفر يسفر سفارا أو سافر سفارا كجاهد جهادا فيه واقع سافر إلى مصر استقرب مقام بها وهناك يجدد النظراء في كان كاتبه دغو الفه في كان هناك كتاب الكتب كتب مناجزات مؤلفات في موضوعها جميعها جمعت تحت عنوان كتاب الحجه وكان من بينها منفصل عنها الرساله في في صورتها القديمه وكان كتابة الشافعي اما بخطيه إما بإملائه وإما باختصار تلامذته من علمه ثم تعقبه على ذلك وتصحيحه للنص كتاب الحجة القديم ضم عنوين كتب تبين عن ألوان من الاشتغال والغموم التي كانت الإمام الشافحة علمية أمان الشافعي كانت من عنوين كتب المدرجة في كتاب الحجة ألف كتابه الرسالة إملاءاً على الربيع على ما صححه الربيع من سليمان المراد هذا الذي بسببه ينتهش إلينا نسخة الرسالة والله وما شاء الله اتقن الوحيد متبقي الاثر متبقي وبخطه هذا عظيم لله تبارك وتعالى واحد المخلصين ببقاه الاثر قال تعالى في الخليل وتركناه له في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين والحسان اتميدوا شيخي نصح يحرر الاجتهاد وتوحيد قصد يصحيع الاعتماد ومن له نصيب من هدين يكون بقاء أتره من هدين سنة الناح مع أوليائه وخصوص خلقه فمن زبد في ذو جفاء ما يفع الناس فيمكث في الأرض ومن كتب بقائه خلوده من طوفيا 204 نحن الان في 1402 و3400 و12 قرنا من الزمن الممتد والمحن التي توالت على وما كان يرد بها الاحفي حينا من سلم هويتها وتغريبها عن أصولها وتمسيح تراثها ومعالم يقوى مع ذلك ظل نور الله قرآناً محفوظاً بحفظ منزله وماله بصلة حفظ بحفظه ومتد الظلاله الوارف وعفياءه بالعافية عليه في مصر شيخ عليمان حيم الله حوالي 25 سنه وتالي قال انه تدخل مثل اكثر من مره وكان له في مصر تلاميذ كثير حتى من اتباع المذاهب اللي قبله تلاميذه ماليه أبي حنيف ومحمد الحسن ممن جدله ومناقشه في الأمور فرجعوا إلى الصواب الذي ارتعه الإمام بعد أن بذلك وكان مذابه لا تقلدوني حتى تعلموا ما أخذي وذليلي كان هذا من في الأقلح بقي هناك في نقطة يعني في مرة اشتد علي المقام هناك الكتراتي لانوي ونرى ان الانسان حين يقف حين خصوصا في هذه المواقف العظيمه جدا تقللي احيانا او بعض الاخطاء التي يراها لا بد يمنى او ان يقف في طريق من هم اله جدير الرجاء ذات مره يقول للمسريين لولا في فكاهة خفيفة لو لا سراب القصر قصر السكر وهذا النيل العظيم متدفق لما بقيتوا بداركم نحن غضبه فيها شيء من المزحة اللطيفة ما هو الشفعي عاش هناك ليدون لي حصاره الأخيرة تحت منوان الرسالة الجديدة مرقحة مملاة مدروسة بين يديه وأما تسمية حصارت منه وفي زمنه كتابا يضم ألاف صفحات جمعت فيه عشرات والأجزائي من الكتب لم يكتبه بطالي الاستحسان وهو وخلاف مالك وما حلف فيه ابو بن امين ليله والوان من الشيء الذي تعرض على الاجزاء اصله اليه شاء الله في ذكر المصنفات ليس نفسه لباريها في اخر يوم من رجب الفرد في ليله جمعه سنة أربعين ومائتين الهجرة وليدفن بسفح جبه المقطم في القرافة الصغرى بمصر بلد الفستاط رحم الله الإمام الشافعي وأجزل أتوبته إمام الشافعي تهيئ له أن تتلمد على المدرستين درست الحجاز ومثل المكة والمدينة الحرامين انتهى إليه كما سبق علم أئمة جنكبار فقه ابن جوريش وفقه الإمام مالك قد انتهت إلى الرئاسة في فقه المدينة وعلم الأئمة فقه السبعة انتهت مالك انتهت بعده الإمام الشافئي من خلاله. وفي العراق انتهى إليه فقه أئمتها من خلال محمد من حسن الشيبان انتهى في قشام ودمشق من خلال من ذهب الذي انتهى من خلال أئمة وله رسالة كتاب سيار الأوزائي انتهى فيكون من الراسخين رجالهم بالفعل مؤهلا لانصناع منهم من هببن جديدا وافيا بمطالب الانصار ومطالب, ومطالب النص الكريم ومطالب تحقيق ان حين نقول الفقيه هو ينظر لا بد ان ينظر في مصادر الشرع واصوله يستمت منها حكم الشريعة وعندما يريد أن ينزلها لابد من في واقع الناس هكذا تعلم الصحابة جميع رسول الله وهكذا تعلم التابعين والصحابة من غير ما إخلال من غير ما تزوير للنص على حساب الواقع أو إغفال للواقع وضية البقاء على ظاهر النص غير طبيعيس ما هي دوائي كتابة الإمام محمد بن إدريس لرسالته في الأصول ومناهج النظر في الأطر كيف ننظر في نصوص الشريعة في استخلاص الأحكام منها وتنزيلها بحل الوقاعة والحواجد إذن الأمر أخطر مما قد يظنه البعض الأمر في غاية اليسر وأن عدي الرسالة فيها وفيها ممكن إنشاء يسوى إنشاء لغوي وكتاب دواعي الأولى فيها داعي يبدو شخصيا وهو طلب الرحمن بن مهدي من الشافئ في رسالة منه إليه أن يعرفه بأمور حتى دعا في الرسالة فجاء الجواب بإرسال الرسالة فذلك جر الناس على سميتها برسالة وأقرى الشافع ذلك وإن كان يريد أن يسميها الكتاب لأنها أفصح في الدلالة على الرسالة من اسم الرسالة سيجيب بعض البيان بذلك أبنحمن بن مهدي أرسل الشافع يقول له أرجوك تدلني أنا ما به استخراج معاني القرآن فكرة ترجيحه من الأطار التي تبدو متعارضة وما يعرف الناسخ من المنسخ وأمورا أمور ثلاثة وأربعة هي محاور الرسالة كمسيح فوحده ولكن استأنى قليلا فجاء الإلحاح من, من علام الحديث شيخ يستصغر البخاري ونفسه عنده هو أهل ابن المدينة كان في البخاري ما نفسي عند أحد مثل ما استصارت عند علي بن المد يقول احروا هل سافعين أن, يجيب أن يجيبه لذلك فتناول القلم وسطر هذه الفصول السنية لبعث بها اللي. لكن في الحقيقة حين ننظر نريد أن الباعث والداعي كان أوجع فقد تمكن الإمام بعد جمع إحاطاته أو رسوخه في فقه المدرستين أن يقف على مشاكل من هذا الذي بعت به إليه عبد بن مهدي يسائله فيه أو يسأله أحد أولها رأى أن الأثرين أو الذين يخلطون بين منقصعه ومرسله وبين موصوله خلطاً يجعلوا أحياناً بعضهم يعترضوا على الموصول بالمفصول أي على المتصل بالمنقصع المرسل أو يستدلوا بالمرسل من غير شرط ترى إلى أن يقف عند المرسل ليرينا لي كيف ينبغي أن نستدل بدافحة للكطح وهي الشروط لا بد من توفريه في الشيء الحمد لله الدليل الذي يخذ من الحكم كما سي ستاليو كما تعرفون لا بد من أن يتصف بامور اساسيه اربعه لا بد من ان يكون صحيحا في نفسه ولا من أن يكون مستمر الحكم يعني لم ينشر ولا من ان تكون دلالته على الحكم واضحه ولا من أن يكون راجحا على المعارض اذا وجد ثم نظر فيدعب لماء الرأي يخلطون بين الرأي الذي لا تستحسنه الشريعة وسمونه استحسانا وبين القياس المتبذي بشرطين ثم يبين طوابط التي جعل القياس آلة الاجتهاد فعلا فاعلة ومؤترة وسليمة استعمالها في استخراج الحب ثم وجد ما يسمى باختلاف الحديث وقد ألف فيه رسالة ضمنها هذه المجموعة وقيل أنها رواها الربيع من سليمان منفصلة كل عن الأم وهي رسالة اختلاف الحديث أو ما يسمى في المصطلح القريمة الطول في اسمها مختلف الحديث أوها مظاهره أو مظاهر أو التعرض كيف يجمع بين النصوص المختلفة التي تبدو متعارضة والذي تفتح الباب لألوان من تشكيك في النص في أصول الأحكام وكم دخل زنادقة من باب المختلف تشكيك فيه والذي اقتضى من أئمة سابقين أن يؤلفوا فيه عن فرق هذا من قتيبة في مختلف الحديث ويؤلف فيه مشكل القرآن كيف إذن هي أمور أو محاور ثلاثة أو إسكالات ثلاثة بتاعت الإمام أو تعرفها تعرفها وهو ينظر في فقه المدرسة نحن فمصارت مدرسة الحجاز من جهة إذن كان هذا المنهج الذي يبدو وسطا وتنال من ما حاجه الناس ان الناس حسن سنه الله في الخلق اميل ما يكون الى الوسط الذي لا يميل جناح جمود ولا الى شرود لا الى تيب ولا الى تعصب تنال الراي يرون في مخايل المصالح ومضان الحرج المتوهام أنه يشرح إن يكون أماناتاً للإلعاق في الأقيسة فجعلوهم وأولهم فرع فإذا ما شاهده يبين كيف ينبغي أن تستخرج العلال منصوصة أو هذه المنصوصة بأليات تجعلها أماناتاً فعلاً للحاقي الفرع بأصله إذن جاءت الرسالة الرسالة الإمام التي كان يرغب في أن يسميها الكتاب والتي حضيت بألوان من الإشادة بألسنة الكبار فهذا الإمام المزني صاحب الشافي رحمه الله يقول من خمسين سنة وأنا أطالع متن الرسالة وشدت النظر فيها أزيد من خمسمائة مرة وفي كلها في كل منها أقف على علم جديد ورأي جديد وهذه الأشياء التي لا تبلغ أنا قد ترد النظر ترداد تداد الزمن تبدو موصولة بهذا الأصل الذي لا يبلغ الذي هو الخدام والذي من خاصيته وترداده فيه قد مولى لا يبلى على كثرة الرد كما في حديث الحارث ذلك القنيع جائمه ولا يبلى على كثرة الرد ويقول رحمه ابن مهدي ما بلغتني الرساله طلعت وافاه ان هلبتي فيها من صفات رجل جمع بين العقل والدقه في صبره النصح والفصاحه والفصاح. يا جماعه كل النصح الى الاخ اللي الاستنباط ويقول الشافعي امام احمد بن حنبل ومن كلامه جدي الشافعي تعلمت تعلمنا فقه الحديث الا عندما جاء الشافعي وكانت قضيتنا بيد الاحناف لا تنزع حتى جاء الشافعي فأني كانوا اعترضون على كل شيء وقدمن من جهة نامي حتى جاء الشافعي فجادل الحديث ودافع على الآطار حتى, حتى انتهي ليقنائي شمهور غفير من ضرورتي اعتمادي وترك القياسي على الرأي بحضرتي الحديث وفي موردي النص إذن لو انتقلنا إلى بعض التعريفي بموضوعات الرسالة ونحن إن شاء الله نعيدكم بنا مع كل درس ممكننا نجيء بجانبي من جوانبي عظم جهاد الإمام وكلامي وروائعي وماذا ذكر أهل في ترازمه حتى تكون الترجمة إن شاء الله استوفت تمامها اخر المجالش وننظر الى هذه الرساله في اسمها اولا شفيقا يقول هذا كان تسمى بالكتاب وكان العصر عصر امام الشافعي عصر مفتوح على امور كثيره مفتوح على ثقافه بلاد المفتوح اللي فيه ترجمات الى لغات الا اللغه العربيه وكان عصر الأئمة في مالك وأصحابه وأبو حنيف وأصحابه وفي الأوجاع وأصحابه وفي الليت من الشعب المصري ومذهبه الذي قال فيه تقلق إلى الليت أفقه من مالك لأن قومه أو أهله ضيعوا وكانت الرحلات إلى العالم الإسلامي الممتد في العلد العباسي عصر الفتوتي، عصر القوة وعنفوان الدولة كان مفتوح الرحلات مفتوحة على العالم الموي كان لول من ألواني الالتقاء والاندماج والانسهار والتلاقع كان لابد أن يؤديها إلى لول من ألواني إمكاني التفلت التسيب والواني الخلط والخبط فعلي بدو نحن نظر فيها نجيد أن ضرورة نشو كيف نشأ كيف كانت الحاجد فعلا داعية إلى إلى كتابة الإمام وتحبير إليها السفر النفس الذي هو الرسالة وكان يسمي رسالته بالكتاب فمن جهة تحميله معنى الرسالة يدب كتاب هذا فألقي لي رسالة وهي مكتوب لأنه حرر بيمينه على الصحيح ابتداء ونظم ونساقه مقصود وفيه معنى الجمع جمع ما أمكان للأصول والأصول قواعده كلية هذه الأجمالية طرق الاستدلال بها هذه كما سألون في تعريفها فهو حري بوصف الكتاب كان يحب أن يسمى الكتاب وأيضا لأن الذين عصرواه ممن دونوا أصول للعلوم الأخرى خليل بن احمد الفراهيدي يا الثاني من القرن الثاني الهجري خليل بن مؤلف كتاب العين اول المعاجم سيبويه هو اللي الكتاب لاحظوا الحرص اللي ما مشي الكتاب في نفس الفترهين هذا كتاب تاسيس كتاب جامع وناظم ومصدر لتعشيش القوانين نفسها تدوين التفسير بدأ سوفيان بن عوينا هو من من شلوخ الإمام الشافعي بدأ فعلا نسب إليه طول جمع المرويات في مجال التفسير وكان قد نساب أغضب بني زوريجين قبله لكن أخذت شكلا آخر وحجما أوسع بقلم سوفيان بن عوينا إذن كثير شهد هذا العنصر. العنصر الشافعي دبابين مؤششه وجامعه جعلت كتاب الرساله بتفرده في الايمن من الاصول والايمن الحديث اي الفقه جعلته امرا لازما ولاجبا ولابد من ان ياخذ نفسه على هذه فانبرى الإمام الشفي فعلا ليجمع لي الأمة على أصول من النظر فهم الكتاب فهم سويا وفهم حكام الشريعة من نصوص الأثر وتوكي الوان من الزيغ عند التعارض الذي يبدو ظاهريا لكن مع استعمال القواعد يتلاشى التعارض وتبدو الحقائق بعد ذلك لم الشافئ لم يشاء أن يزيل الخلاف هذا غير ممكن شنة الله في أن يستمر ذلك ولكن لا يمكن أن يأتي هذا الخلاف المسموع به على الأصل نقضا فيجعل الأمة تنتقل من اختلاف إلى خلاف ونزال وأنت تضارب بد من جميعها الأصول لعامة الممكن لذلك هذه الفترة من عمر محمد بن يدريس حيما الله من مائة وخمسين للهزرة والتي مولده باتفاق والتي كانت مؤشرا على الله يهيئ الأمة من يخلف المفقودين من الأئمة إذ قالوا مات إمام وولد إمام أتاب حنفة في مائة وخمسين وولد شافه حتى أن الأئمة قال في ذات اليوم وليس في الحل وكان اليوم قد اطلقوا على مطلق الزمن الإمام الحموي في معجم ردبة قال في اليوم الذي مات فيها أبو حليف فقال الناس ولد إمام وتغفي إمام،, إمام،, إمام ففي إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى لا يخل الأمة عصورها من قائم له بالحجة وهذا من ألطاف الله في قدره وما خلت المقادير من ألطاف البارئ ولو خلت لكانت مؤهلة الإلفنة لا تقوم الساحتة يبقى على الأرض من يقول الله الله سواء نصبنا وقلنا الله الله أي مغير محذر مبلغ الله الله يتقوه الله الله من يذكره بأسمائه وصفاته ويعرفه يعرفه بسنه سنة أسمائه للفعل أول هما يطالعون في الرسالة دلكم الاستهلال الفد المتفرد تحميد لله وسكرا تخصص الله بما خصى ليه كماله على رسولي تعد الغاية في روايه البيان كما قال بعضها لله فضيباجة تبينها مقصدي وغردي منذ هذه الرسالة فأبوابا تحتها فصول يقول من تخصيص الرسالة باب الأول باب الميان وفي مدارج وخمسة كيف البيان البيان الأول في الثاني في الثالث الربع البيان الخامس ينتقل إلى عوارد النص المبيان من علم الخامس مستوىاتي في الاصول وان شاء الله احنا نحاول في حدود المقتضى لان الامام وهو يضع واجب لابينه كبرى المنهج بالاصول لا يعرف لا ينحو من التعريف الصارم الذي نعرفه في المدارس المتاخره تعريف بالحد والرسم وما هو ذلك وانما يعرف بالامثله سبب هذا اللون لوني من الوان التكثور كثرت الامثله القرانيه يعني. ثم هو اذا بصدد بناء منهج في وجه الذين يخالفون فلا بد أن نجد أن... لا من الوان الجدل وكان لو هذا فن من... الجدل في اقناع المخالف تاسيس القاعدة ولكن اسلوب الحواري الذي بنجله الامتيدات الرساله ثم ابو الحاجه الى ذلك كثرت الامثله شلوب الحوار ثم هذا التجريب الفائق لانه مش على كلها طريونا مش على نحن قلنا البدايه من هنا سنقف عندها اداب الاشتغال ومضمونات التداوجه تداوجه الوالي لو كان عندنا شدهكم الى الجواهر اولى فقال لورى الكبرى أو المحور الكبرى هذه هو البيان لماذا تصديقه في مباحث المصور؟ لأن البيان تعريف الذي نجده في النص المؤسسي للحكم المفيد للحكم لابد من أن يكون بيناً كيف نعرف بلحكم ونبينه ونستخرجه من هذه النصوص؟ وعد فيك أنه يجيب عن سؤالي عبد الرحمن ابن مهدي في قوله كيف سبيله إلى معاني الكتاب معاني القرى كيف نستخلصها كيف نتعرفها كيف نتبينها ما هي صور البيان ما هي التعريف ما هي ما الحكم من النص الذي أصلا هو الكتاب نعم سنة في مرتبته من حيث الاستنباط على ما سيقرر الشافعي ولكن نمذهب أن كل سنتين لا بد ان يكون العقل في البدء ان اولا يدفع ما خدي تصور من امكان وجود سنه تخالف الكتاب يدفعوا لي تضيف وتكمل وتستقل ولا ينتقفه في وجه كتابنا شيء لي ممكن اذا نرضي بالكتاب يقف على هذه الامور بهذه الصوره من البيان الى عوارض النص هذه اسكيفي مراد به الامر امن امن بخصوص به الخصوص اهم محتمل واحتمل من الجهتين عوارض لمده الوقفه عندها السنه هنا الكتاب في مقام التبيين بقوله مفوض رسول الله من شله التبيين بلاغ للنص وبيان للحكم شرح للحكم ونزلنا لك الذكرى لتبيين للناس ما نزل به كذلك يشرحه امام محمد بن دايش رحمه الله شايفين مساله التبيين للناس ما مجرد بلغ النص او قدامين او الواني بيان مجمله وتفصيل مجمله وتقييد مطلقه وما إلى ذلك من الشيء التي تجعل للسنة مكانتها من الكتاب ومن تنكيد الحكم نفسه أحيانا توضيح السنة هذه كان الكتاب متواترا لا يطرح وروده لإشكال من هذه الجهة بين السنة فيها متواتر وفيها غير متواتر من الأحادي وفي الأحادي موصول ومرسل وفي المرسل والموصول ما توفر فيه شروط الأمان والثقة براويه وما تخلف فيه ذلك على مستويات معروفة عندهم نجدها أول بس نستحضروا معي أنه سيبدأ أولا نحن لا ن... ننقرأ الرسالة بآخر ما أولف فيه من الأصول وإن كنا نساء الله سنقارن نقرأها وهي في محل التأسيس وبعد ذلك ستجد أن الإمام يسطير وكأننا بحاجة إلى هذه من تدقيق في مسائل الأصول عنده وبلغته ورفظه ومن ذلك هذا الحاجة عن الإجماع هل هناك فعلا إجماع يمكنه أن يكون في مورد أن يكون في محل النص الذي يحكم به ولا بد من تقيده بأمور ثم هل الاجتهاد من ضرورة وهل من محل وما هي آلته سمها القياس وما الفرق بينها وبين ما يروا البعض من أهل الرأي بأنها شبيهة لحد ما بالاستحسان والضوابط الفاصلة هكذا تنتظم المحاور في الرسالة ولتقف بنا أيضا على لغة هذا الإمام في الرسالة والتي اعتنا عليها غير واحد اتقى الإمام الأصمعي رحمه الله ما؟ وَجِدْنَا لِلْإِمَامِ مِنْ لَحْنَا وَلَا مِنْ لَكْنَا وَقَالَ ثَعْلَبُوا هَلَا مِنْ لَبَعِ قال لا نأخذ اللغة عن الشافيين وإنما نأخذها من الشافيين نأخذها عنه نقلاً ورواياً نأخذها منه الأساس أن كلامه حجة أن كلامه حجة في اللغة وهنا مناسبة فصحت الإمام في الرسالة ولغته واسلوبه والذين سنقفوا حين القرأ هل ما سيتبدو لنا وكاننا أخطأ وقد وقف عندها وأرادت صحيحة كثير من من نشر حتى الذين وقفوا على أنها لغة انتقدوا عليه وعبوا عليه استعماله للغة الناذرة في تصوره معنا هي من فصيح الكلام إن الكلام إذا كان مروي لك إذا لو وتكلمته في أصل الفصاحة في موردها كما حصل له في, في قبائل هديل والأزد تشربه من هناك لا يمكن أنه قال له خذ هذا الوجه من وجوه اللغة لأنه شو مضطرت فهذا في إحياء لوصول اللغة ويبقان عليها في نفس المطن فقد وقفوا عند استعمال كلمة قرآن بدون همس ستسجدون أم لا جعلوا القرآن يخذ من القرآن وإنما من قرنة يبدو وإن أو قد يقول ولا علم مرتجر غير من قولها قد اسمه القرآن كما كم اسم الإنجيل, الإنجيل واسم الدوراه والصبور أصول هذه اللغة سيجيئنا في المسألة أولا من هذه القبائل العربية التي تسرب في صحبها وتفصح من الكراءة المسندة التي انتهت إليه من إمامه من أئمة القراءة ومنه كثير المكي فكراته مكية فقد قرأ على إسماعيل بن قسطنطين المسمى بالقسط وهذا ممن انتهت إليه كراءة من كثير كثير توفي في 120 الإجراء وسندوا هذا إليه وهو سند السباح وحد منه فقد أخذ أنه القراءة فكان أثر هذه الكراءة إلى أتر الفصاحة التي تسربها في نشأته في ديار هذين وغيرها من ديار العرباء فمرت في ذلك نجد بعضهم أن تكون الذين من بعض الذين وقفوا ذلك في من يرى أنه, أنه أخطأ في قوله يتفق بمعنى يتفق وهذه ستجون أنه لها نصح لها أئمة قال قروبي بجوازها وانها نقلت قالوا بانها نقلت ان هذا مؤبدل حرف اللين حين يكون فاء في صيغه الافتعال انه يبدل تاء كما هو معروف ولكن هناك لغه في بقائه حرف لين علشان يبدل حاشا الحركه القويه في وقال في التصالح مثلا اي تصالح وفي التفق اتفق اي اتفق يا وجدوها في, في الاصول من الرجاله فخذوا صححوه انه اتفق يتفق وهي اللغة المسهولة ابن الملك الرحيم ونص على هذه اللغة فقط ولكنه في الكافية ذكر أن هذه اللغة الثانية أيضاً منقولة ومحفوظة وجائزة ومثلها مثلاً الفعل المعتل الآخر المجزون مجرى الفعل الصحي وهي اللغة وردوا عليها مثلاً سنتقرها هنا في, في النحو إذن عجز وغزبت فتلقي ولا تردها ولا تملك تردها بدل حدف الألف فهو عمد إلى ذلك عمدا وقصده وقصدها في حياة هذه الليها جاءت هذه منه وتسربها في بصعه فتركها وأبقى فكان من الأمانة جيئاً يبقى عليها وإذا منحه شاكر رحمه الله فأبقى عليها وقال إما كنت صحي في حين بعد الأيمة كالصاب الشاهن وهو من أيمتي اللغة قال هذا تصحح وأن يجرح اللغة السائدة وهذا الشيء يشين لغة لغة الشاهنين وما بذلك من شين أمدها فالرجل يرى أن اللغة لا تتبت قياسا من جهة وأن إذا صحي إسناد قليل يفين بغي أن تبقي على هذا الإسناد ممتد المسترسل رسحت من وجه كيف هو هو الذي يعرفه يعلمه أن القرآن نزل على حروف أو أحرف وقرأ بها في مقام الرخصة تيسيرا فقرأه منه كلها شاف كاف فقرأه منه هذا من أبواب الوسر ولكنه قصد الحفاظ على هذه اللغة ولا يقال إنه يريد أن يتميز كيف هو الذي لا, لا يحب أن يخفيها نسبه القراشي ولا فصحته التي هي ميزته وبها كان مسلم له في باب الاستنباط لأن النصر القرآنية كما هو معلوم الصن موصوف بالإحكام في عربيته ذلك نزلناه حكما عربيا قرآن العربي غير داعي وجل لألهم لا ذلك نزلناه قرآن العربي وصرفنا فيهم الوعيد لألهم يرجعون أو لألهم يتقون أو يحدث اذن بسم الله وعلى بركه الله باقفي الوق شوي اقرا اقرا لنا سجه مكتوبه بسم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بشوي معنا شويه ومن والاه قال الامام الربيع بن سليمان بسم هذا هذا من تلاميذة الشافعي في مصر يذكر إلى جواره من نظرائه يوسف البويطي وإسماعيل المزني صاحب المختصر المعروف هذا أقران لكن من الأجلين فيما روية بل إن مرويات الإمام الشافعي رحمه الله في مصر هي من طريق الربيع بن الشريف المرات وأثر الرسالة هذه نقرأها متبقي. وهو بروايتي ولله الحمد حفظت النسخة بخطي وبسنديه ونسختي من جماعة ومعليها من ومختلفات السماعات لتؤكد لنا بما يقطع الشكل بأن هذه الرسالة هي, هي رسالة الإمام الشافحي قيل إنه أخذها إملاءا وقيل إنه أملاء لي ما ينبغي أن يكمل به الأصل القديم المسمى بالرسالة الرسالة البغدادية أو الرسالة القديمة هذا ما يجبنا شاء الله من تميزي في مداب الإمام الشفيع بين مدابه القديم حين كان في مدابه الجديد وإذا الشيء قد يهول بها البعض في ظن الإمام كأنه انتقل من فقه إلى فقه وإنما هذه أمور جدة له في مسائل التنزيل ما يقتضي أن يعدل منها فاقم من ذلك ودائماً فوق كل ذي عن من عليم الإنسان إذا لم يكن آخر وخير من أوله وإذا لم يكتمل بهذه الوانمان الارتقاء فمن أنه, أنه قاصر أو أنه متوقف وأنه لا قل رب زدني حلم هذا رسول الله يسلم فمن بلوك بمن دونه في الإنسان بلن بلن بلن مفتوح على الاستزادة والإضافة وأن يكون ما عليه تمام أمره ونهايته خير منه اللوني هذا شلون لا يعاب في الايمان في يقول الا قلت قبل جلاله انا مت هذا الامر قلت هو انا مقام الاشكال ان يعاب به مثل المقلد الذي ينتقل من تلميذ الى دون معرفه بشبه هذه اللوني من الانتقال اما المجتهد فهو مطالب بانتقال الى ما يراه ام كان الاحكام في المساله التي بس. بسم الله الرحمن الرحيم اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الذي من الافاس بن عثمان بن شائب هذا نفسه الشفي رحمه الله من السلاله العبيدي الشائب نعم شائب له رؤيا راى رؤيا انه النبي صلى الله النبي وابدى بقولهم ادراك وصنف فيهم سيدنا ابو حجر جزء الرابع من اصابتي قد يعني الذين لهم ادراك الذين لهم ادراك النبي رااه نعم اما الشائب فلا صحابي بالاتفاق الشائب ابن عويض هذا صحابي تابع ابن الشائب انه روى عن عبد يزيد بن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا بالحمد في اول اطول الحامدات سبحان الحمد خمس فتيحه والانعام اي هذه طوله سبحان الحمد <الكه> الكهف ثم ف ف خمس قالوا خمسون كما صلوات الحمد صلوات الخمس هي صلاة الحمد والصلاة اللي بالحمد يعني بالفاتحه الكتاب والحمد لله عباده المستحقها تدللا بما له كمال وتفضل في العلى قال الحمد الذي في سوره الانعام الصوره التي يقال فيها نزلت كاملة وشيعة بسبعين ألف من الملائكة طالع الحمدي هنا اختيارها لأنها في اختيارها بدل من إنشاء الحمدي هنا ومؤخر للحمد للإخبار بأن الله حمد نفسه في أسله بحمدي الذي يليق به هذا من الحمد القديم الحمد لله الذي ففيه تعليل اشتعقاك الحمد الحمد هو التناؤ بالكمال على له الكمال والإفضل بذلك قالوا الحمد مسن وشاكر فالحمد يكون في مقابلة النعمة وفي مقابلة كمال المنعمين وإلم الحمد لله قول الحمد لله الشم الجلالي ببان استحقاقي الذاتي الحمد لله الرب ببان الاستحقاقي الفعلي الرحمن كما في الفاتحه الاستحقاقي الوصفي كل ما الجزائي الحمد لله الذي خلق السماوات وال وصفه من وصول يدين بالعليه دي انا الحمد لله على هذه الأنوم الكبيرة لهي خلق الكون خلق الكائنات خلق السماوات والأرض طبعا حتى تقوله وما فيه لم يخلق عملة خلق لهذا الإنسان خلق لكم في السماوات فالكون مخلوق لكم ففيه إدراج من خلق له الكون فيه منة بالمسكن على الساكن بالفضاء بالوعاء على من فيه سلام الله في تدبير الارض استوائها وجعل الظلمات والنور وجعل غير الخلق فوتخصيص المخلوق بمدد, بمدد الاستمرار فالله له الحمد على الايجاد وعلى الامداد لنوصول مدد ترجع لي الظلمه الى وتجليتها في سلام من كل البحر مدادة لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي والمشي الله وجعل الظلمة والنور ثم الذين كفروا ثم الاستبعادية مع كل هذا الملوان الكمال والتخصص التمييز الإلهي استحقاقه لأن يحمد وأن, وأن يعدلون به سواء ويسوءون به غيره ويرفعون غيره إلى مقامي وليس له من الخلقي ولا من الجالي في المذكور شيئا إذن الحمد لله بالحمد القديم وهذا من شفعي تأدب بهذا بالكتاب هو قف عند عند ما دعينه إليه ما أرد أن يبدأ باللفظ نفسه بدأ باللفظ الكتاب في مقام الاجتلال والحمد والحمد شكر مين الحمد في الحامد شاكر ان شاء الله وندير له فيه وهو تصليت يدين يدي نعمل شيء وفتحين وهبته يعلم الذي يبدا به بانه هو لله بالاصاله وبابكم النعمتين فمن الله في ذوب الحمديك تذكروا لنعمة الله التي هي أجل نعمة وهي الفهم في هذا الكتاب هو المسمى حكمة المهم الكتاب والحكمة حسن الفهم فيه لأن العلم عندما يصلوا لقمة وقالوا فيه حكمة كمان القول صدقا وكمان الفعل مطابقة وإخلاصا حكمة ثم تنفذ قال الحمد لله الذي لا يحمد سواه في نعمته الا بنعمه مني فليجب <تنجو> على من قد مضى في حقه بأذى نعمه, نعمة حادثه يجب عليه الشكر بها ولا يذم واصفون ان عوض مقام الشكر بملاحظه لانه الحمد في مقام الكمال ذات الألية ثم الحمد بانتباره في مقابلة النعمة والمسمى شكرا حتى إنه ما لا يتعاو فيقول الحمد في مقام الشكر فقد وراد في الحديث أن الحمد رأس الشكر لأنه أفشى للنعمة وأظهر لها الحمد لله على نعمة نعمه المتجددة التي مدى ما تجددت استحدثت حمدا جديدا حتى إن هذا الحمد الذي وفقنا إليه هو لو أن النعم أحد يقول القائد لك الحمد مولانا على كل نعمات ومن جملة النعماء قولي لك الحمد فبنى أننا نستطيع أن نقف يتسلسل الحمد يتسلسل للأنعم ولا يتوقف حتى لو توقفنا عنده بالحمد اقتضى حمدنا له الذي وفقنا اليه نستحق له حمدا وهكذا نحن دائما مدينين لله جل في علاه شاكرين منه قال تعالى لفظ الله عليكم ورحمه ما زكاكم من احد ابدا الحمد لله صور الزكا صور التزكيه لولا توفيق الله ورحمه لكم لما لما الهيم ولما وفق إذاً، هو الآن في مقام التجرد يخبرون الحمد الله نفسه العلية وهو حمد بما هو أهل له وهذا في نظر للأسرق الله سيد الحديث لا أحصي تناء عليك أنت أي حين تريد أن توصف الكمال كمال لديت على نفسه في ذلك أوردها هذا هو الحمد الذي يليق بجلاله وحمد نفسه بنفسه أنت كما أثنيت وحمدت تكراروا صفاته كمان تثمية تكراروا صفاته ثم انتقل إلى المقام الشكري عبادة لله هل أنعمل واصلة منه إشعارنا بأننا لا نستطيع الوفاء بها مهما فعلنا ومهما حاولنا ومن, ومن نفائش ما, ما رأى بعض وحد العلمي ما كلمه حميده ككلمه اعبد حتى في اصولها اشتقاقي فالحاء اخت العين والباء اخت الميم كفوي واداله اداله ايوه في حميده كاعبد وزي فاعبد وكن من الشاكرين اي شاكرين بهذا وقد قام يعبد الليل يتهجد الله تبارك وتعالى حتى تفطرت قدمها أفلا أكون عبداً شكوراً أي بأدلون من وين العبادة والتهجد بغاية إذن من مقام العملي إلى مقام الشكر الذي لا يستطيع الإنسان أن يفي به إلا حين يلاحظ الأجزاء الوفاء تلك وهو ما تفي ذور جوهارته في الفاتحة إياك نعبد نستعين على الإبادة حمداً وسكرها إذا نستطيع وفاق قالوا هذه وسيلة وهذه غاية ولكن لا تكون هذه الوسيلة إلا بمعبورة في الله فكأنك تلاحظ أن شيء منك باستقلال أنه لن يكون أبداً فإذا قالوا العلم إياك نعمد تنفي تنفي الرياء وإياك نستعين تنفي الكبر إياك نعمد لا إله إلا الله ترجمة وإياك نستعين لا حوله ولا قوده لا بالله فذا مدخلون المتعدي بادبي الشرعاتي وادبي تقربي جل الله حمدا وشكرا ثم قال لا يثق لا يزال الاستهلال مكانك بيتنا الله يفكالي ليقول لك ماذا الله لا يحطو يصفه وكماله وكنه فكيف يحطو حمده إذن هو كما على نفسه وكما أحمد نفسه بذاته العليج لا يحطو الوصفون بكنه صفاته أبدا لا يعرف الشبيه إلا شبيا المحروف لسنا سوا في ذلك غاية ما يحطو من المعرفة بقدر منتهاء إليه من أسباب التعرّف سواء هذه التي من آيات الله بقدر ما تصربي من آيات تكون معرفتك ما تقف على أسماءه معاني والتعرف إلى أتره تكون معرفته وما سوى النسو يتفاوتون في المعرفة هناك حد لا يجوز أن يكسر عنه حتى يكون داخل دائرة العفاء ودائرة الإيمان نعم ما سيتابع أحمد وحمد وحمد وحمد وقبل يمضغي كاروة فيه وأبوحيث أحمده فهذا رد الحمد بفعل مضارع من الحمد الخبري إلى الحمد الإنشائي أحمده حمدا يقول كما يليقوه تسمى توصيف الحمد بما لا يقدر على توصيفه إلا بأن لهم الوالد للحد تقول لما نحتفى تشبيه تنمونا أننا تشبيه حمد ذكر سبحان الله وبحمده أي سبحه ونزهه وبحمده ونزهه وسبهه بدات الحمد الله أكبر عند ذكره أوصاف الله في الذكر لوله من ألوان الحمد والشكر تذكرون يذكركم وشكروا لي ولا تكفرون لأن الذكر هو حمد لساني قلبي ويكون أحيانا فيه كم الصلاة كم لي ذكري يتذكرني فيها فاذا حين تذكر الله وتحمد بهذا الوصف سبحانك اللهم خلقك ورضا نفسك فالحمد قد يجي ذكرا معدودا بعداد وقد يجي موصولا بوصف عددي لا يحيط به كما يطلبت كثير ذكري بالعدد من تكثير هو بالصيفة لقد قلت بعد ذكي كما يصنع اسم ليهم في حديث جويرية لقد قلت بعد ذكي أربع كلمات لو وزنت بما قلت اليوم لو وزنته سبحان الله يبحث عن ذا خلقين ورضاء نفسي ومن ذا كلمات يعني تعليق تشبيح بناتين بعجب وصفين لا يمكن أن يحاطر به ولكن مع ملاحظه هدلوا لملوان النعج والصفة هل تقول الحمد بعدد آياتي وبعدد كلماتي وزينة عرشي كل شيء عظيم تنعجبه في إشارة إلى عجزك عن أن تحيط هل تقول ولماذا الدكر مختلفا مرة بالعداد ومرة بالصفة يقول لك هناك مقامات الداخل. فمرة يقتضي مقام التزكية أن تكرر الذكر انك تكرره معناه على قلبك ونفسك لتترقى من خلال تكراره واحيانا تصل الى مقام الشهود هذا الكمال من الوصف فتقول اللهم لك الحمد وعاجل لا ولا ذاك ولا جواب ولا لا فينا ذا وضعته في محل هذا الكمال والغيته وقلت هو ذكرك او قلت للناس قولوا كذا فانا والذي يعطر السنان أو ينقلك إلى إلى ما دونها إذن سيدنا المعروف بدأ بحمد الله خبارا ثم بشكره على أن عمه أطاراً. ثم تلت بإنشاء الحمد وقرون بهذا بعان الوصف الذي يدين بعجزه في مقامه ومن أنا حتى وحط بحمدك هذا المدخل الاستهلالي متدلل هو أيضا يفتح الباب لألوان من صلة الهيئة والمدد العلي وهو الذي جعل هذه الرسالة بهذه الحمد المستهلبي تحلط وتنتشار وتكون مرجعا للناظرين في آية الله والواقفين وباستنباص الحكامي بغاية الأمانة وغاية انتقة المتوبة في اللهم <سؤال> اقتمنا من خشيتيك ما تحروبه بينه بنا مصيح يسيركم من طاعتك ما تولئون نبيه جنتك ومن اليقين ما يتعون بعيدنا من صاحب الدنيا اتعن الله من اسمائينا ومصارنا بما بذنما بخيتنا وجعله يارث بنا على الله لما نعوصنا على من عدنا ولا جعله صيبتنا في دينا ولا جعل الدنيا كبرهم عنا ولا بلا عالمنا ولا تصلت علي النبيه بلا بلا ولا يرحمنا سبحانه ربما يصيحكم السلام والحمد لله